يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيهَا إِلَّا اللَّهُ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ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 وَطَاعَنُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا فَادَتْنَا وَكُبِرَ أَنَا فَأَضَلّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِنَا ضَعْفًا مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنُ الْمَعَنًا كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها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 وَحَمَلَ الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا